A'uzu bilaah min al-Shaytan al-Rajim, bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi lalai anzal'ala abdih al-kitab, walam yaj'alahu أي مَن يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَمَرَدَّ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِي يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا جعل ما على الأرض زينة لها لنبل وهم لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقي؟ كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها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 أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن يُظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم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 فلا تمارفِهم إلَّا مِراَءَ ظَاهِرَ وَلا تَستَفْتِ فيهم مِنْهُم أَحَدَةَ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إلَّا أَيَّشَأَ واذکر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي وقل عسى ان يهدياني ربي لاقرب من هذا رشد ولا بثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسع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 ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى واتبع هواه وكان امره فرطا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 وَإِيَاسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِإِسَاءِ الشَّرَابُ وَسَائَتْ مُرْتَفَقَةً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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق و استبرق متكين فيها على الأراك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 كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْ كَمَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ الساعة قائمة ولإرددت إلى ربي ولإرددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها مقربا قال له صاحبه وهو يحاوره وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 ساق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فيات ينصر له من دون الله وما كان منتصرا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 ووضع الكتاب فترى المجربين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب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 ك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وما كنت متخذ المضلين عذرا ويوم يقولون ذو شركاء الذين زعمتم فدعوه فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقيا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أن سأنيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال ذلك ما كنا نبغ، فرتد على آثاره ما فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علمة قال له موسى هل أت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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فان حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله.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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغا شدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك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 وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا إما إِنَّ مَأَئِدَتَكَ تَجَاوَزَتْ حُدُودَ الْمَدِينَةِ فَتَمَرَّنِي يَا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه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 كنني فيه رب خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمه أتوني زبر الحدين A tu ni zubarah al hadid, بين الصدفين قالا فخو. إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له لقبا قال هذا رحمة من ربي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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتقلوا Takizu ibadii min duni awliyah. Inna aatjna jannah malikafirina nuzulah. Qul hal nu nabbiukum bil Al-Ladinah zalla saiyum fil hayatil dunya, wahum yhasabun, wahum yhasabun annahum yhusinun أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم Bapa kafiru, dan mereka mengambil ayat dan rasul sebagai hujjah. Inilah orang-orang yang beriman dan berperbuatan saleh, dan Khalidin fiha, la ybagun anha pula. Qul lukaan al bahr mudad al kalimat Rabbi la nafid al bahr, la nafid al bahr ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله